فَسَهُمْ وَظَلَّعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتُرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ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 إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا فِي الأرض بعد إصلافها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين تَيْرَ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّت السَّحَابَ حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا به الماء ورزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون